Sılağın rafnası لو خنين من and uh -huh. بداو رم إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون Yeah. <laughs> Omin ولو من في السماوات والأرض كل لهم طائطون فهو الذي يبدأ الغلق والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم yine vurdu ve ثم غدن له أسبلا ك بعد من دين فما يكذبك بعد من أليس الله بأحكم